وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاد عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنه تطوعا فعطب نحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها وقال حدثني عن مالك عن ثوب بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك هنا يأتي مالك رحمه الله بحكم وتفرق بين الهدي المهدى تطوعا والهدي المهدى واجبا او لازما عليه عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ان من اهدى هديا متطوعا به كالذي ذكرنا فيه ماذا يفعل الرسول قال للرجل ايش انحرها ويش واغمس وايش وخلي بينها وبين الناس يعني يأخذونها ياكلونها انت لا تأخذ منها شيء فسعيد المسيب يقول هكذا يفعل صاحب الهدي التطوع عطبت في الطريق هذه سعته وهذا مقدوره لا يكلف الله ناسا الا وسعه ينحرها ويبيحها للناس وليس عليه قضاء بدلها من قلش يطعمها للناس وحجيب واحدة غيرها عشانك ما وصلت مكة لا هو متبرع مع المحسنة من سبيل لكن لا يأكل منها لا يدعو الناس ويأمرهم أشخاص يخصونه كلوا منها دون غيركم لأنه إذا أكل منها نحرها لمين لنفس وإذا كان معه رفاق وقال تعالوا خذوها تقاسموها نحرها لمن نخشى أن يتهم أنها أو يدعي أنها عطبت وما عطبت أراد أن يتجمل على رفاقه بالهدي وادعى أنها عطبت نقول له لا المتصدق لا يأكل من صدقته هي في سبيل الله ابتعد عنها فإن أكل منها أو أمر احدا خاصا من ذواته أن يأكل منها يبرجع في هديه بقدر ما أكل وبقدر ما أطعم الآخرين هنا مالك يقول عليه بدنه كامله. وغير مالك يقول له عليه بقدر ما أكل أو أطعم الغير هي بدنة أخذ منها واحد من عشر عشر في المية لأخذها منه نقول له عجيب بدنة بدل عشر في المية لكن مالك يقول له لما أنقصها كأنه رجع في هدي عليه واحدة بدنة ولذا مالك يقول من أكل من هدي التطوع شيئا ولو قليلا عليه غرامة بأن يأتي بغيره يكون كاملا في سبيل الله وكذلك ابن عباس كان يرى هذا أن من اهدى تطوعا لا يأكل منه